خيار لك بين هالناس يقولون الصديق مخلص الوافي مثل لا الغوالي وفي هي قاسي رفيق صدق لا ما عليه فلا وصاف في النوايا قلب حساسين يقولون الصديق مخلص الوفي مثل اغلى الغوالي وفي وفيق صادق الله ما عليه وصاف في النوايا وقلب حساس. في وقلب إذا شاف الخطا صح على زينة وفي درب الأخوة يبقى ماسي. ينوم طريق النور يهدي كل هالناس الناس يخاصمك من اخو دنيا يعير بوقت ضيقه يوم محتاج يهدي الصديق مخلص الوافي مثل اغلى الغوالي وفيها يقاسي وفيه وصاف في النوايا وقلب, وقلب حساسي تخير لك صديق بين هالناس عصيل طيب الناس واجوادي ترى صعبة في هالوقت تلقى لك صاحب يصون الأشرشاري ماهو بياعي يصون الأشرشاري Gililil, beni, الناس من mnie, chętnie, bela, udo de koi, الخير baka, fajnie. Bedeni, al